الرعد بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> أَلِفْ لَا مِنْ رَى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثرا الله الذي رفع السماوات بغير عمد فرونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسطى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآل وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك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 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنفى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار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 إلا كباسق كفيه إلى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعه وكرها وظلالهم بالغدو والآخر السَّمَاوَاتُ والأرض طَيِّبًا قل, قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه فتشابه الخلق عليهم قل لله خالق كل شيء وهو الواحد القادر أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فاحتمل السيد زبدا ربا ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وان فعُنَّسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَظْلِمُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لَلَّذِينَ اسْتَجَبُوا لِعُضْهُمُ الْحُصْنَ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَوْ أَنَّ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 ما يتبكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوءا والذين صبروا افتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنة تعدني يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوفَى وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُفْلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ, أولئك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 تقم إن قلوبهم ببكر الله ألا ببكر الله تقم إن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قو با لهم وحسن ما آبى كذلك أرسلناك في أمتي قد خلت من قبلها لِتَكُنْ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَفْكُرُونَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ كل به الموتى بل لله الأمر جميعا افلم ييئس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدن الناس لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحيقريبا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 فالذين للذين كفروا مكر وصدوا عن السبيل، ومن يغلي الله فما له من هادي، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد، وما لهم من الله مثل الجنة التي أعد المستقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها ذلك عقب الذين استقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب وَأُحِنَّ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَٰهَ أَحَدٍ وَإِلَيْهِ مَنَابِرُكُمْ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا حُكْمًا عربيا ولعين تبعته واهو بعدما جاءك من العلم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من وليه ولا واقه ولقد أعرسنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجه ودرنيا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتابه يمحو الله ما يشاء تو فَيَنَّك او نَتَعَفَّنَّك عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا اننا نأكل الارطنا نقصها من اطرافها والله يحكم لا معصب لحكمه وهو سريع الحساب وقد وكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله إِنَّ الدَّبَيْنَ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ